وآلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُلَدُون وَالَّذِي and إناه <سؤال> خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين خلقنا لله لقتب وتب فخلقنا المبطن عظاما فخلقنا المبطن عظاما فتبارك الله أحسن الخالق وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ لِتَسْأَلُوا عَنِ الْخَلْقِ لَقُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَمِثْلِ الرُّسُمِ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَسَجَّرَةً تَنْخُرُجُ مِنْ طُورِ سِينٍ آكَمُ Altyazı <tülüyor> M.K. 119. وعلى الله في بطونها ولكم فيها منابع كثيرة thank mm -hmm. Haydu ayet fadıl alaykom ve lo sha Allahu la Amen. <laughs> What thou? وَقَالُوا لَمَّا له مِنْ مِّن قَوَّةٍ فِي الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْقَائِلِينَ الْآنَ أَثَرْتُمْ وأترفناهم في الحياة الدنيا ماذا إلا بشهم مثلكم يقول من ما تأكلون من اشتراه <تصفيق> دون كونا اخرين ما Okay. tak I I'm not ko بل لا يسرون إِنَّ الذين هم من خشية ربهم All oh. Hello. Quan Bala But... يقولون لله فلا تتقون قل من بيد ذي ملكوت كل شيء أَمَّا تَسْحَوْنَ بَلْ أَتَيْنَا بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اتَّخَذُوا اللَّهَ مِنْ I'm oh Allah'a emanet قر رب إما تريني بلتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب بأن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون يا رب كلا هو قائلها ومن Ah! Yeah. Uh... a i z يُؤَنفُسُهُمْ فِي دَأْنِ الْمَخْلُدُ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى لِتُمْ أَنَّ مَا قَالُقُونَكُمْ عَذَابٌ